「私の思い出を忘れずに」「私の思 ب من يشاء 「明日の朝を祝う日を祝う日」「明日を祝う日」「明日を祝う日」 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تاخذنا ان ن س ي م و س ا ع ل ى النابلسي ق م ا ا ل ك ف ر ي للعلوم ح م ر الاسلاميه ن ي ك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 「そして私たちは私たちの暮らしを楽しむ」 うん。<音楽>